قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلِ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَمِينٌ سَلَا تُعْرِفِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً لا فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن لَذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ وَسِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من الوليد ولا يشرك في حكمه أحدا وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إلَيْك مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا